أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل ذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أ ل م تر كيف فعل ربك بعاد إ ر م ذات العماد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 ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن فقدر عليه رزقه فيقول ق د ر ع ل ه ر ز ف ي ق ربي أ ه ا ن ا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين و ت أ ك ل و ن التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إ ذ ا دكت ا ل أ ر ض دكا و ج ا ء والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن وانى له الذكرى